وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في مكه يدعو الناس إلى توحيل الله وإلى الصلاة وبقي على هذا ثلاث عشر سنة لم يؤمر بالجهاد مع شده الاذى له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام وقلة الاوامر أو قلة التكاليف أكثر أركان الإسلام ما وجبك اللتي في المدينة ولكن هل هم يرجع القتال؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون هم خائفون على أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه خائفاً على وهذا معروف ولذلك لم يوجد الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة أمه الذين الذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لقدير وعلى, وعلى هذا فإذا قال لنا قائلا <تصفيق> لماذا لنحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا زمان لعدم القدر ما يعني الافلحة اللي قد ذهب عطرها عندهم هي التي يجب التي وهي عند افلحتهم في منزلة السكاتين الموجد عند الثواريخ ما تريد شيء فكيف يمكن ان نقاتل هؤلاء ولهذا أقول إنه ملحوظ أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل امريكا وفرنسا ومدلترا ومدلترا كيف نقاتل هذا يأباه شكرة الله عز وجل ويأباه شرع لكن واجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعت من قوة هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى هو القوه لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي ايضا على تباطئنا وتتاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا حال أصعب يريد الموت وآخره الحياة في الظلم فالواجب أن... أن نعد ما استطعنا من قوة وأولها الإيمان والصدق ثم التسل التسلح الذي علم هؤلاء ألا يعلمنا يعلمونا لكن لم لم نتحرك ثم في الواقع لو تحركنا كم يخطفون ما نستطيع. ما نستطيع ولا حاجة إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا, إنسان إذا رأوا جولة يمكن أن تنتعش في الأفلحة فعلوا ما بعد مما هم معلوم لكم أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى وأن نبذل الجهد والشيء الذي لا نفل عليه غير نحن غير مكلفين به فيه ونستعين الله عز وجل على هؤلاء العالم ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لم منهم كما قال تعالى ولوشاء الله لن منهم ولكن يبدو بعضكم بعض ثم والذين قتلوا في سبيل الله فليفضل اعمالهم حتى لو كذب بعض البعض قتل من قتل منا فإن الله لن يضل أمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله فياتيهم ويقصب آلهم ويدخلوا الجنة عرفها لهم فالحاصل الذي احب أن أقول وغكر أنه لا بد من القدره لا بد من القترة أما ما من القدره فإن الشرع والقدر يتفقان بانه لا يجب علينا أن نتحرك ما دلنا لا نستطيع الواقع والشر كله يدل على هذا من المهم فيما نعده لأعدائنا أن لا نتفرق أن لا نتفرق ونحن تحت راية واحدة وأن لا نتفرق ونحن تحت راية يعني مثل العمى الإسلامية الآن كم لها من دولة دول كثيرة بينما في فلسطين كم دولة واحدة؟ لكن سعدت دول. هذه الدول هل هي متفقه أو مختلفة؟ مختلفة غات الأحداث متباينة غات متباينة. إذن كيف ننقطع على أحداث؟ ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ نعم؟ الغالب لا. الغالب لا احزاب أحداث غوائق. طوائف من الناحيه السياسيه وطوائف من الناحيه الدينيه والاخلاقيه والمنهجيه واخرج ترى اخرج من بلادك هذه ترى العجب العشاء يمكن ان يكون كل قريه ترى نفسها دوله مستقله في عقيدتها ومنهجها واعمالها واحكامها فكيف مع هذا التفرق نريد ان ننتصر على اعدائك ولهذا يحكى لنا أن هناك كلمة كلمة حكيمة يطلقها الانجليز وهم السياسيين يقول فرق إيش كذب فرق, فرق, فرق, فرق, فرق, فرق كذب تقول أنت السئي لذلك فرق الناس صار الناس يضربوا بعضهم ببعض وأنت مستمر تضرب وهذا هو الواقع الآن في الواقع بالنسبه لنا ماذا عنك على قصه المسلمين وما عندهم من القوه وان لا تضاهي ولا تقارب قوه القصاص لكننا متفرقون وليس هذا من أعداد القوه باعدائهم بل هذا أسباب الاسر كما قال تعالى ولا تنادوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله ما نحن ولهذا نحرص دائما على تابيح القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلاميه والقلبيه ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها يرجون بذلك جمع الكلمه لأن جمع الكلمه مهمه جدا جدا ولا أن انه مر على بعضكم من النفور ما يدل على ان الاجتماع من اهم ما يقول للشرق حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يبع بعضكم لا يبع بعضكم لا, بعض. ليش؟ لا, بعضكم لا بعض. لماذا لانه ياتي الى التباغ والتنافر فتجدون ان الشرق سد كل طريق يكون فيه افتداء نساء الله عليكم قلوب على طاعتنا